عظيم الإحسان والكرم سريع الأخذ والنقم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكون ورب الأمم وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم بلغت فضائله القمم وشحذت لمتابعته والتأسي به الهمم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء وأيها الآباء الفضلاء وأيتها الأخوات الكريمات الفضليات طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وشكر الله عز وجل حضوركم هنيئا لكم أيها الإخوة في الله هنيئا لكم هذا الحضور المبارك في هذا البيت من بيوت الله جل وعلا هذا الحضور الذي حرمه الكثير من الناس ووالله لا يحرم الخير إلا من لا خير فيه يقول عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فلا يحرم الحضور في مثل هذه المجالس إلا من لم يرد الله عز وجل به خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين قال أهل العلم هذا الحديث له مفهوم مخالفة أي أن الذي لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين أي يتركه في ظلمات الجهل والعياذ بالله هنيئا لكم هذا الحضور في هذا البيت المبارك لتتنزل عليكم فيه الرحمة وتغشاكم السكينة وتحفكم الملائكة ويذكركم الله تبارك وتعالى في ملأ خير من هذا الملأ هنيئا لكم هذا الأجر الذي ستنالوا وهذا الفضل الذي ستكسبونه بفضل الله ومنه وكرمه اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي يحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى العقيقة أي إلى وعد العقيق المعروف خارج المدينة أي يحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى العقيقة فيأتي بناقتين كوما وين في غير اسم ولا قطر رحم والناقتان الكوموان كما قال أهل العلم هما الناقتان العظيمة السنامين الكبيرتان في غير اسم ولا قطيعة رحم قالوا, لا قالوا كلنا يرجو ذلك يا رسول الله فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد؟ فيقرأ أو يعلم آيتين خير له من ناقتين كوما وين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع وما زاد بعدد ذلك من الإبل لا إله إلا الله تأتي إلى بيت من بيوت الله عز وجل لتقرأ آيتين أي لتحفظهما أو لتعلمهما وتتعلم تفسيرهما إذا ما أتيت لبيت الله لا تأتي إلا بهذه النية فإنك ترجع إلى بيتك بأعظم من ناقتين كوما وين من الحسنات وهذا فضل كبير وخير عظيم نسأل الله تعالى أن يثبت أجري وأجركم وأن يديم علينا هذه النعمة بمنه وكرمه ثم هيّى بنا إخوتي وأخواتي لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومع اللقاء العاشر من سلسلة دروس وعبر من قصار السور وكان حديثنا في الأسبوع الماضي في مثل هذه المحاضرة وفي مثل هذه الليلة عن تفسير الشق الثاني لسورة الماعون نفعني الله وإياكم بالقرآن وهذه الليلة سنعيش سويا مع سورة أخرى من هذه السور الكريمة المؤثرة هذه السور التي كلها دروس وعبر وقل أن يفقه دروسها وتفسيرها ومعناها إلا من رحم الله عز وجل إنها سورة ذكر الله تبارك وتعالى فيها قبيلة من القبائل بما أسبغه عليها من وافر النعم وبما دفعه عنها من البلاء والنقم والعبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ وبعد أن ذكرهم بهذه النعمة ودفع النقمة عنهم أوجب عليهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له إنها سورة قريش وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة بل نزلت بمكة شرفها الله وزادها الله تشريفا وتكريما إنها سورة قريش يقول عز وجل فيها وقبل أن نبدأ في تفسيرها تعودنا أن نذكر للسورة سبب النزول هذه السورة ليست لها سبب نزلت من أجله إذن يكون نزولها كما قررنا ابتدائي لأن القرآن إما أن يكون نزوله سببي أي له سبب ينزل من أجله أو أن يكون النزول ابتدائي فهذه السورة نزولها ابتدائي أي من غير سبب يقول عز وجل فيها وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش قال بعض أهل العلم هذه السورة متعلقة بما قبلها أي بسورة الفيل والمعنى أننا أهلكنا أصحاب الفيل ونجينا أهل مكة لإيلافهم أي ليبقوا مؤتلفين مجتمعين غير متفرقين فيكون المعنى إذن لإيلاف قريش أن اللام هنا للتعليل أي من أجل أن يبقوا مجتمعين أهلكنا أصحاب الفيء وقال بعض أهل العلم بل إن اللام هنا للتعجب وهذا قول ابن جريد رحمه الله والمعنى إعجبوا لإلاف قريش فإننا أهلكنا أصحاب الفي ودمرناهم ليبقى أهل مكة مؤتلفين مجتمعين وقال بعض أهل العلم بل إن المعنى أن هذا تقرير لإتلافهم من أجل أن يذكر ما يترتب على ما قرره والمعنى وهو القول الثالث أن هذه السورة ارتباط بينها وبين السورة الماضية فإنه قد أجمع العلماء على أن سورة الفيل وسورة قريش سورتين منفصلتين ولذلك لما كتبت سورة قريش بعد سورة الفيل فصلتا بالبسملة فصلتا بالبسملة فيكون المعنى إذن لإيلاف قريش أي كالتعليم من أجل أن يبقوا مؤتلفين ومجتمعين فعليهم أن يعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش والإيلاف هو الاجتماع وقيل إن الإيلاف هو ما حصل لقريش في رحلتيهم في الشتاء والصيف من كسب إلف قلوب الملوك ملوك اليمن والشام لأن أهل مكة ازدادت مكانتهم عند العرب بل والعجم منذ أن أهلك الله عز وجل أصحاب الفيه وقيل إن هذا من الإلف والإلف هو التعود تقول ألف الشيء أو ألفه أي تعوده لأنهم تعودوا هاتين الرحلتين رحلة الشتاء والصيف وسنعلم ما معنى هاتين الرحلتين لإلاف قريش وقريش علم على هذه القبيلة العربية المعروفة قال أهل العلم سميت بذلك من التقرش وهو التكسب تكسب المال من التجارة وغيرها وقيل سميت من النقرش وهو الاجتماع وقيل وهو قول ثالث في المسألة أنها سميت قريشا مأخوذة من الحيوان المفترس البحري من سمك القرش وكان هذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما كان هذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما حينما سأله معاوية ابن أبي سفيان قال لماذا سميت قريش قريشا قال لأنه اسم حيوان مفترس في البحر يأكل ولا يؤكل ويعلو ولا يعلى وسميت قريش قريشا لأنها تسكن البحر نعم سميت قريش قريشا كما قلت على رأي ابن عباس لأنها معخوذة من هذه الدابة المفترسة في البحر وبها سميت قريش قريشا سميت قريش قريشا لأنها تسكن البحر وتفترس لإيلاف قريش وقريش أصلهم من بني النظر ابن كنانة ابني خزيمة، ابني ابني ابني إلياس، ابني إلياس، ابن خزيمة ابن مدركة ابن أنس ابن إلياس ابن إلياس ابن مضر نعيد نسبهم الذي رجحه الإمام القرطبي هم بن النظر ابن من ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر وهي قبيلة عربية بل هي أشرف القبائل العربية وأفصحهم لغة في اللغة العربية كيف ذلك؟ بل أقول كيف لا كيف لا تكون أشرف قبيلة والنبي صلى الله عليه وسلم منهم فهم ما شرفوا إلا لباثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم أيضا أفصح العرب لسانا على الإطلاق ولقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار من خيار اسمع إلى فضل قريش يقول صلى الله عليه وسلم والحديث ذكره ورواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك وحسن سنده الإمام الألباني في السلسلة من حديث أم هانئن رضي الله عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الله عز وجل قريشا على سائر القبائل فضلها لأنها عبدت ربها لأنهم عبدوا ربهم عشر سنين ولم يكن يعبد الله وقتها إلا القرشي وذلك في بداية البعثة الفضل الثاني ماذا قلت فضل الله عز وجل قريشا على سائر القبائل بسبع فضائل, بسبع فضائل أولا أنهم عبدوا الله عز وجل ولم يعبده غيره في تلك الفترة لم يعبد ربنا عز وجل في تلك الفترة إلا القرشيين أو القريشيين واللغتان صحيحتان الفضل الثاني أن الله عز وجل أهلك ودمر أصحاب الفيل وهم مشركون الفضل الثالث أن الله عز وجل أنزل سورة كاملة في كتابه وسماها باسمهم ولم يدخل في هذه السورة غيرهم وقال صلى الله عليه وسلم وهذا الفضل هو الفضل الرابع أن فيهم النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم منهم وفيهم الخلافة وفيهم السقاية وهذه سبع فضائل بالتفصيل سبع فضائل بالتفصيل وأسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام التلمذي وهو حديث صحيح الإسناد عن عبد المطلب بن ربيعة أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه فقال من أنا انظروا للأسلوب من أنا قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد ابن عبد الله ابن, عب... ابن عبد ال... ابن عبد المطلب إلا ان الله عز وجل خلق الخلق وجعلني من خير خلقه ثم جعلهم من جعلهم فرقتين وجعلني من خير فرقه ثم جعلهم قبائل وجعلني من خير قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خير بيت قال خيركم بيتا وخيركم نفسه صلى الله عليه وسلم انظر الى هذا المعهد فقريش اذا اشرف الناس نسبا بشهاده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافصحهم لسانا وكيف لا يكونون فصحاء والقران نزل بلغتهم وهل القران نزل بلغتهم والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما قرر أن يجمع القرآن كله في مصحفه العثماني وأمر الحفاظ وأمر الكتاب أن يجمعوا كتاب الله تبارك وتعالى ماذا قال لهم؟ قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن سابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل القرآن بلسانهم أي فضل هذا الذي اجتمع لقريش لإيلاف قريش إن قريشا كانت قبيلة عربية قد جاورت حرم الله عز وجل بل زكنت في البلد الحرام وفي حرم الله وكانوا قوما لا زروع لهم ولا ظروة بل كانوا يميرون في الصيف والشتاء يميرون من الميرة وهي الرحلة من أجل جلب الطعام واللباس والشراب وغير ذلك وبقية ما ينتفع به إنسان هذه تسمى الميرة ومنه قوله تعالى على لسان إخوة يوسف ونمير أهلنا ونحفظ أخانا أي نطعمهم بالرحلة إلى هذا المكان الذي قصدوه إلى مصر لإلاف قريش قلت إن مكانة قريش, مكانة قريش قد زادت زادت مكانتهم في قلوب الناس بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى أصحاب الفيل حتى صاروا يتنقلون يجوبون الجزيرة العربية في رحلاتهم ويتعرض للناس وتقطع طرق الناس من دون قريش لأنهم إذا قالوا نحن اهل حرم الله وسكان بيته تركهم الناس انظروا إلى هذا الشرف وإلى هذه القيمة نعم من قبل باثة النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لمجاورتهم بيت الله الحرام لإيلاف قريش هذه كانت قيمتهم وهذا كان من منة الله تبارك وتعالى عليهم أن الله سبحانه وتعالى أمنهم أمنهم في سفرهم وحضرهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وهذه الآية الثانية لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي أنهم ألفوا هذه الرحلة رحلة الشتاء والصيف وقبل أن نذكر هاتين الرحلتين كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن قريش كانوا يعتمدون قبل الرحلتين لأن لهاتين الرحلتين تاريخ لا بد أن يذكر كانت قريش لا تعرف هاتين الرحلتين رحلة الشتاء والصيف بل كانوا يعتمدون في أكلهم وفي طعامهم على موسم الحج إذا جاء الحجيش لأن العرب كانوا يحجون قبل الإسلام لكنهم يصرفون جميع أنواع العبادة إلى من إلى الأوثان وإلى الأصناء من دون الملك العلام تبارك وتعالى وكانوا كما يقول القرطبي إذا أصاب أحدهم مخمصة أي شدة جوع يخرج هو وعياله إلى مكان فيضربون لهم خباء أي خيمة حتى يموت واحدا بعد واحد ويسمى هذا عندهم الاعتفاد الاعتفاد وكان رجل من, بني من بين قريش سيدا لهم مطاعا من يقال له عمرو ابن عبد مناف وكان له ولد اسمه أسد وكان لهذا الولد ترب يلعب معه ويحبه ترب يعني صديق يلعب معه ويحبه فقال ترب أسد لصديقه قال غدا لن نلعب سويا لأننا سنخرج للإعتفاد لهذا الخباء لأنه لا طعام لنا لعلني لا ألقاك بعد هذا اليوم سبحان الله فحزن أسد ودخل على أمه يبكي وهذا يدلك على كرم العربي منذ صغر السن دخل أسد على أمه يبكي وقص عليها ما سمعه من تربه فعطته شيئا من الشحم والدقيق فذهب به إلى صاحبه فعاش عاش به أياما ثم لقيه من جديد فقال غدا سنخرج للإعتفاد لعل, لعل لا ألقاك فدخل هذه المرة على أبيه يبكي فاهتم عمر بذلك ثم ذهب إلى قريش إلى القبيلة وكان سيدا مطاعا وكان خطيبا مفوها فكان مما قال إن هذا الشيء الذي أحدثتموه تذلون به وتعز العرب به وتنقصون به وتزيد العرب به وهذا الاعتفاد الذي أحدثتموه سوف يأتي على آخركم وتهلكون جميعا وأنتم أشرف ولد آدم والناس لكم تبع فإما أن تجدوا حلا وإما أن تهلكوا فقالوا أنت سيدنا ونحن لك تبع ملحل. قال أرى أن تقضوا على هذا الاعتفاد هذه العادة السيئة وأرى أن تغنوا من أراد أن يعتفد فقام هو بنفسه ثم نحر البدن وذبح الكباش وهشم الثريد وجعل يطعم الناس فاتفقوا جميعا من ذلك الوقت على أن لا يعتفدوا وأن يتعاونوا جميعا لإطعام فقيرهم ثم بدى له أن يجعل ابناء الأبد وأن يجعل من الشباب مسافرين يسافرون في هذين الموسمين موسم الصيف وموسم الشتاء ليأتوا بالبضائع والطعام والملابس ثم يشرك بعد ذلك الغني الفقير حتى ذهب فقرهم وبقوا على هذه الحال إلى أن جاء الإسلام بنوره هذه هذا تاريخ الرحلتين لقريش بإجاز شديد رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف كانوا يرحلون في الشتاء إلى اليمن لأنها بلد حارة وكانوا يرحلون في الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة من أجل التجارة لإيلاف قريش إلا رحلة الشتاء والصيف تعودوا هاتين الرحلتين وألفوهما وجعل الله عز وجل هاتين الرحلتين سببا للارتزاق نعم يقول ابن عباس رضي الله عنهما وكانت قريش تقضي الشتاء بمكة لدفئها وتخرج في الصيف إلى الطائف لهوائها قال القرطبي وهذا من نعمة الله على كثير من الناس أن يجعل لهم مكانين مكانا في الشتاء يجدون فيه الدفء والحر ومكان في الصيف يجدون فيه البرد ويقول القرطبي أيضا وفي هذه الآية من المسائل أنه يجوز الارتحال لطلب الرزق بل لطلب البرد عند اشتدال الحر أو لطلب الحر عند اشتدال البرد ولا مانع من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أقرهم وما أنكر عليهم فإذا كان الإنسان لا يطيق مثلا أن يعيش في بلد أو إذا اشتد الشتاء وهو في بلده أن ينتقل من بلده البارد إلى بلد حار في الشتاء لأنه لا يطيق فإنه لا يلام على ذلك لا يقال إنه رجل يجزع لقضاء الله أو أنه لا يرغى بقضاء الله وقدره أبدا بل إن الله سبحانه وتعالى عفى عن عباده في ذلك وكذلك العكس إذا فر الإنسان من شدة الحر طلبا لهواء البحر مثلا إذا كان هذا البحر خاليا من المحرمات فإنه لا يلام في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أقر قريشا في رحلتيهم هذا قول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فكانت هاتان الرحلتان لقريش في هذين الموسمين واعلم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن فصول السنة فصلين فقط عند الإمام مالك لا يوجد إلا فصلاء فصل الشتاء والصيف ويترتب على هذا أحكام فقهية فلو قال مثلا والله لأصومن ثلاثة أيام في الشتاء فصامها في الربيع إيش نقول هل أنتبهوا لأن الربيع عنده تابع للصيف نعم ولو قال لله علي أن أصوم يوما في الصيف فصام في الخريف هل وفى بنذله لماذا لأن الخريف تبع للشتاء فهذه فائدة فقهية وهذا رجحه الإمام القرطبي أيضا لأنه يرى بأنه لا فصل في السنة إلا فصل الشتاء والصيف لأن الله قال رحلة الشتاء والصيف انظروا كيف يستنبط الفقهاء الأحكام من كتاب الله سبحانه جل شأنه لإيلاث قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف إذن صارت هاتان الرحلتان مصدرا للإقتيات ومصدرا لجلب الخيرات من بلاد الشام ومن اليمن وأمنهم الله تبارك وتعالى في أسفارهم والسفر بعيد يحتاج إلى أيام وإلى ليالي أمن الله تعالى هاتين الرحلتين أمن قريشا في هاتين الرحلتين في أسفارهم ليلا ونهارا حتى إذا ما جاء قاطع طريق يقطعوا طريقهم قالوا نحن سكان حرم الله وجواروا بيت ها قالوا أنتم من أهل مكة ربما أكرموهم وأعطوهم من البضاعة ليعودوا بها إلى بلدهم وهذه من نعمة الله عليهم لكن اسمع هذه مقابل كما سيأتي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت والفاء هنا واقعة سببية رابطة لما قبلها والمعنى كما أنهم قد أمنوا في هاتين الرحلتين فعليهم أن يعبدوا رب هذا البيت كقوله تعالى إن أطنك الكوثر فصل لربك وانحر تأتي كثيرا الفاء للسببية تربط ما, ما قبلها بما بعدها رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليصرف العبادة إلى رب هذا البيت وحده لا شريك له ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره لأنه المستحق للعبادة ولا يستحق العبادة سواه فليعبدوا رب هذا البيت والبيت هنا هو البيت الحرام فتكون الألف واللام هنا للعهد الذهني كما قال تعالى على لسان الخليل عليه الصلاة والسلام ربي إني أسكنت من ذرية بواد غير لزرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم فليعبدوا رب هذا البيت قال أهل العلم وهنا حكمة ما قال الله لهم فليعبدوا ربهم فميز نفسه سبحانه وتعالى عن هذه الآلهة وعن هذه الأرباب الباطلة التي عبدت ظلما وزورا من دونه جل شأنه من أجل أن يصرف العبادة له دون غيره ما قال فليعبدوا ربهم بل ميز نفسه عن هذه الآلهة ثم انظر إلى قوله فليعبدوا رب هذا البيت لأنهم يعرفون أن هذا البيت ربه الله يصرفون العبادة إلى اللات والعز إلى منات ونائلة وآساف وغيرها من الآلهة الباطلة وهم يقرون ويعترفون أن هذا البيت ربه الله الذي لا إله غيره انتبهوا ولذلك قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت كذلك قال أهل العلم الحكمة في هذه الصيغة أنه أراد جل وعلا أن يذكرهم بنعمته عليهم بأن جاورهم بيته الحرام فليعبدوا رب هذا البيت يعني كأنه قال فليعبدوا رب هذا البيت العظيم الذي جاوروه وقد أهلكت منذ زمن قريب أصحاب الفيل فليعبدوا رب هذا البيت فسبحان منزل القرآن سبحان منزل الفرقان على سيد ولد عدنان لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إذن عليهم أن يصرفوا جميع أنواع العبادة لرب هذا البيت لأنه المنعم ولا منعم لهم سواه لأنه هو الذي يسر لهم هذه الرحلات وهذه الأسفار وهو الذي أمنهم وجعل هذين الموسمين موسم الشتاء والصيف موسما لجلب الخيرات إلى مكة وإلى أهلهم وذراريهم إذن عليهم أن يعترفوا بهذه النعمة واعترافهم بهذه النعمة إنما يكون بعبادة رب هذا البيت وحده لا شريك له لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إذن هم ألف هاتين الرحلتين وبقوا مجتمعين ولم يسلط عليهم شيء فلم يشرذموا ولم يفرقوا تفرق الفئران في الصحراء كما شرذمت القبائل الأخرى بل جعلهم الله عز وجل مجتمعين حول بيته وجعلهم ساكنين لحرمه وأملهم في سفرهم وفي طرحالهم إذن عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت وأضاف البيت جل وعلا إلى نفسه لتشريفه ولتكريمه ولبيان علو مكانته عند خالقه تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت وانتبهوا هنا في هذه الآية فإنه يستدل بها على أنه لا يجوز التبرك بالكعبة المشرفة لأن الله ما قال في الآية فليعبد البيت لأن البيت عبارة عن حجر لا ينفع ولا يضر فالبيت قبلة للموحدين وما هو المؤمنين وجعله مطافا للطائفين ومعتكفا للعاكفين ولا يجوز صرف العبادة إلا لله رب العالمين فليعبدوا رب هذا البيت إذن هؤلاء الذين يتمسحون بالكعبة ويتعلقون بأسارها ويمسحون مناديلهم وسجادهم على جدران الكعبة او على الحجر الأسود او على أي ركن من أركان بيت الله العتيق هم مبتدعون في دين الله عز وجل هذا من البدع أيها الإخوة فالبركة والتبرك تعبد إن التبرك تعبد ولا يجوز التبرك إلا بما صح التبرك به فما لم يصح التبرك به لا يجوز التبرك به أما المتصوفة الذين ظلوا في عقيدتهم فإنهم يتبركون بكل ما يحسنه الشيطان لهم حتى القرآن لا يجوز التبرك به إلا بما يشرع التبرك به فلو أن إنسانا اخترع تبركا من عند نفسه مثل مثلا لو وضع المصحف تحت رأسه تحت الوسادة كما يفعل بعض الناس التماس للبركة نقول هذه بدعة بركة القرآن في تلاوته في قراءة المعوذتي في قراءة آخر آيتين من سورة البقرة في قراءة سورتي الإخلاص في قراءته عموما للتحصن أما أن تجعل المصحف تحت الوسادة ما؟ لم يكن هذا العهد النبي عليه الصلاة والسلام او أن يعلقه على الجدران التماسا للبركة هذا من البدع أيضا لا يعلق القرآن على الجدع لأن هذا امتهاء لكتاب الله وقد يعلقه ويكون مدخنا ظل دخن والدخان يلتصق بهذه الآيات الكريمات فالتبرك بالقرآن ينبغي أن يكون موافقا للحدود الشرعية في تلاوته أجاز بعض السلف أن يكتب في ورقة أو في صحن ثم يصب بعض الماء وهذا مأثور عن كثير من السلف ويسرب هذا الماء لا بأس بذلك أما ما سوى ذلك فليس بمشروع فكذلك البيت الحرام البركة في الصلاة فيه حيث أن الإنسان إذا صلى في مسجد هذا البيت البيت العتيق حصل له من الأجر ما تعلمون والصلاة فيه بمئة ألف صلاة والله يقول فليعبدوا رب هذا البيت ولذلك كما ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل وجعل يطوف فقبل الحجر الأسود والناس ينظرون ويسمعون ويسجلون في أذهانهم لأنه خليفة راشد ملهم كلامه يحفظ وسنته تتبع فسمعه الناس يقول والله إني لأعلم لا أنك حجر لا تنفع ولا تضر مع أنه نزر من الجنة فالحجر الأسود أقدس من بقية الحجارة في الحقيقة أقدس حجر على وجه الأرض الحجر الأسود والحجر الأسود أقدس من بقية الحجارة المبنية بها الكعبة لكن قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تذر ولولا أني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك الله أكبر انظر إلى معلم التوحيد فالكعبة حجارة لا تنفع ولا تذر ولا أجلب النفع والذر إلا من يملكهما جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت فينبغي صرف العبادة لمن؟ لله الواحد القهار فليعبدوا رب هذا البيت وهذا البيت لا رب له إلا الله وإضافة الله سبحانه وتعالى لهذا البيت إلى نفسه يدل على تشريفه والعناية به ويدل أيضا على الاحتفاء به وعلى أن الله جل وعلا يحرسه من كيد الكائدين وعدوان المعتدين في كل زمان وفي كل مكان إلا ما شاء الله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت ثم قال بعدها وقبل أن نمر إلى الآية الأخيرة هنا قاعدة مهمة ذكرها أهل التفسير وهي الله سبحانه جل شأنه بهاتين الآيتين كأنه ذكر السبب والمسبب فذكر نعمة الله جل وعلا على قريش وذكر أن هذه النعمة موجبة لأن يعبد الله وحده لا شيء له فقد يذكر الله سبحانه وتعالى ويأمر بعبادته ويذكر الشيء الموجب لهذه العبادة كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فقال اعبدوا ربكم الموجب للعبادة الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال بعدها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فهذا أسلوب تقرير هو الذي خلقكم رزقكم إذن لا تصرفوا العبادة إلا له هذا موجب لأن لا تعبدوا إلا هو سبحانه جل شأنه فليعبدوا رب هذا البيت وهذا أسلوب معروف في القرآن أسلوب معروف ولذلك قال تعالى أيضا كما في سورة الكوثر التي مرت علينا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحب ما الموجب؟ ما هو الموجب؟ الكوثى. إذن عليك أن تصلي لربك وحده وأن تنحر له دون غيره لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت وهم ما عبدوا رب البيت بل أغلبهم صرف العبادة إلى الأصنام التي كانت في البيت لأنهم سمعوا هذه السورة وقرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر منهم من استحيى وتذكر نعمة الله عليه ومنهم من أصر وأبى إلا أن يجعل بينه وبين الله واسطة وإلا أن يجعل لله عز وجل ندى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوى وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع أي رب هذا البيت هو الذي أطعمهم من جوع أطعمهم بعد هذا الجوع الذي كان يهلكهم في مسألة الاعتفاد التي ذكرناها آنفا كيف أطعمهم نعم جعل الله تعالى جميع الأرزاق تأتي إليهم ولذلك ذكر الله سبحانه أهل مكة بهذه النعم فقال مثلا في قوله تعالى في العنكبوت أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَقَالَ تَعَالَى أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يُجْبَى إِلَيْهِ يُؤْتَى إِلَيْهِ بِثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ فَمَا تَجِدُهُ فِي بَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ لَا تَجِدُهُ فِي أَيِّ دَوْلَةٍ أَبَدًا ولا يمكن أن تجد مكانا اجتمعت فيه جميع أنواع الخيرات المأكولة والملبوسة والمشروبة والمركوبة والمسكونة إلا البلد الحرام يجب إليه تمرات كل شيء رزقا من لدنا من عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وتلك والله بركة دعوة الخليل إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه حينما قال رب اجعل هذا الب... هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وحينما دع الله تعالى بقوله وقد ترك زوجته الوحيدة وابنه الرضيع في واد غير ذي عند بيت الله المحرم ماذا قال تعالى واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إنها دعوة تظهر بركتها كل لحظة وكل حين رغم كيد الكائدين ورغم حسد الحاسدين ورغم حقد الحاقدين فليكتو هؤلاء بنار حسدهم وحقدهم وغيظهم على بلد الله الحرام فإن الله تعالى فأجر الخيرات تحت الأقدام وإنه سبحانه لو نفذت هذه الخيرات لأنزل الله عز وجل خيرات أخرى إما أن تخرج من الأرض أو أن تنزل من السماء بأمر الذي يقول للشيء كل فيكون فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فطعموا من جوع طعموا من جوع حقيقة بسبب هذه الدعوة المباركة وبسبب هاتين الرحلتين التي كانت لقريش في الشتاء وفي الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هو جل وعلا الذي يطعم من جوع إي والله هو الذي يطعم من جوع ولا يطعم من جوع سواه أما ما ترونه في هذه الحياة فإنما هي مجرد أسباب اسم إلى هذا الحديث الذي خرجه مسلم وهو حديث جميل وطويل من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم الله أكبر والله إننا لجياح والله إننا لجياح إلا ما أطعمتنا يا ربنا هو جل وعلا الذي يطعم من جوع ويروي من ضمأ ويكس من عري لا رازق لنا سواه لا رب لنا غيره لا إله لنا غيره في هذا الكون فلماذا تتعلق القلوب بغيره لماذا تتعلق القلوب بهذه الأسباب ولا تتعلق بمسبب الأسباب الذي أطعمهم من جوع صاحب الشركة الذي تشتغل عنده وقد علمتم أسلوب في القرآن أنني أربط القرآن بواقعنا الأليم المريب ولم أفسر أبدا كتاب الكتاب الله عز وجل على أنه كتاب ثقافة او كتاب تاريخ بأسلوب كان يا مكان في قديم الزمان القرآن يعيش معك في حياتك في سوقك ومكتبك ووظيفتك وفي بيتك وفي فراشك لأن الله تعالى أراد أن يربي به النفوس أن يزكي به العقول أن تؤسس به الدول أن تقام به الدنيا أن يصلح به العباد أن تصلح به البلاد أن يضمن الله عز وجل به خير الناس في الدنيا والآخرة هذا الرجل الذي تشتغل عنده صاحب الشركة البطرون الذي تشتغل عنده لا يطعمك من الجوع إذن الذي يطعمك هو الله وحده إياك إياك أن تطيعه في معصية الله إذا قال لك لا تصلي قل لا سأصلي لأن الله هو الرازق والله هو المطعم فإما أن ترضى وإما أن أغير العمل إذا قال لك لا تفعل كذا مما أمرك الله به فلا تسمع له لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن الله يقول الذي أطعمهم من جوع يا عبادي كلكم جائح الله جل وعلا يقول كلكم جائح إلا من أطعمته هو المطعم قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم الطعام والشراب منه وفي السماء رزقكم وما توعدون هل أيقلنا هذا اليقين هل وصلنا إلى هذه الدرجة يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته من الذي أطعم مريم عليها السلام في خلوتها من, من الذي أطعم الجنين في بطن أمه من الذي رزق الحوت في قعر بحره من الذي رزق النملة في جحرها من أإله مع الله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن هذه المدنية السوداء التي مسخت الهوية وغلفت القلوب وأقست الطباع وجمزت الدموع في العيون جعلتنا نسيء الظن بالله أي والله نسيء الظن بالله أترك الحرام الله أخي الله غالب أنا عندي عيال احنا ما اتينا للدين لهذا البلد ات... اذا انت تعترف اتيت لتترك دينك هذا الاخ يسألني ويستفتي يقول اشتغل عند انسان عربي من شمال افريقيا مقاول في البناء لا اتركه يصلي قال احنا ما اتينا للصلاة في هذا البلد اتينا للشغل انا لله وانا اليه رجل نسيء الظن بالله والله تبارك وتعالى ما من مخلوق منا إلا ظمن له رزقه إذا بلغ أربعة أشهر في بطن أمه فإن الله يرسل إليك ملكا يؤمر بكتابة أربعة أمور منها رزقك والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح الحديث في صحيح الجامع إن الرزق أشد طلبا للعبد من أجله الله أكبر الرزق أشد طلبا لك من موتك أبدا ولذلك بعض الأحيان يأتي الإنسان وهو على فراش في الموت فيسأل شربة ماء فيسرب ثم تزهق روحه ما زاد له في هذه الدنيا هذه الشربة وبعضهم يظل يشح العينان شاخصتان الفم مفتوح والروح تخرج فيقطرون له قل لك فلان يقطروله فإذا أتوا ليقطروا له قطرة ماء وهذا قد استحب ذلك بعض الفقهاء من أجل أن يبتل حلقه لينطق بشهادة التوحيد جعلني الله وإياكم ممن يموت عليها ويلقى الله عليها يقول هكذا أنا شاهدت هذا بعيني قل هكذا خلاص انتهى انتهى الرزق خلاص إذا كانت الأنفاس من الأكسجين معدودة كم سيتنفس كل شيء في كتاب مبين ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا عبادي كلكم جائر انظر إلى هذا الأسلوب إننا والله فقراء إليك وعزك وجلالك إننا فقراء إليك بؤساء إليك منطرحون بين يديك والله لئن لم تغننا ولئن لم تطعمنا فنحن الفقراء فاللهم أغننا بفضلك عن من سواك وبحلالك عن حرامك إنك جواد كريب إنك سميع قريب يا عبادي كلكم جاه إلا من أطعمتم يا عبادي كلكم عار والله إن عوراتنا مكشوف صدقت يا ربنا صدقت يا مولانا يا عبادي كلكم عار إلا, إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم أنا الذي أكسوكم هذه الحقيقة يا الإخوة متى تتعلق هذه القلوب بعلام الغيوب متى يعتمد العباد على ربهم متى يعترفون بهذا الفضل لله عز وجل تجد بعض الناس قل لكان الكومت عن الرصيد هو اللي يتكلم به هذا إذا ما في هذا ما في شي نعم نعم أيها المسكين نعم أيها المغرور نعمة أنعم الله بها عليك يسلبها منك في لحظة في لحظة يذهب كل شيء يصبح أباء منثورة الذي أطعمه من جوع إسماعيل هذا الحديث <تصفيق> الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن محصن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح معافى في بدنه آمنا في سربه يعني في بيته آمن ما عنده حرب من أصبح معافا في بدنه لا مرض به آمنا في سربه عنده وقوت يومه فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها ويصبح الواحد من الناس فمه مملوء بالطعام ويسب الله عز وجل ويتسخط قول اش المصائب هذه اللي نزل علينا والله تعالى قد أسبغ عليه النعم دفع عنه النقم ولا يعترف بفضل الله عليه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هو جل وعلا الذي يطعم ولا يطعم وللحديث بقية بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم ولعبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين عودة إلى السورة الكريمة أيها الأحباب يقول تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إنه التذكير من الله العلي الكبير لقريش بهذه النعم بنعمة الإطعام من الجوع ونعمة التأمين من الخوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هو يطعم ولا يطعم ولذلك قال الخليل عليه صلوات الله وسلامه معترفا بنعم الله عليه الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين, والذي هو يطعمني ويسقين فمهما توفرت الأسباب ومهما توفرت الأمور التي قد يعتقد العبد أنها تنفعه وتجلب الرزق له إذا أراد الله عز وجل أن يعطل تأثير هذه الأسباب فلا بد ان تتعطل كما أن الله عز وجل قد يرزق عبده ويطعمه بالاتخاذ السبب لكن اتخاذ السبب لا بد منه الذي اطعمه من الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فهل شكرت قريش ربها هل اعترفت قريش بنعمة خالقها عز وجل إلا من رحم الله تبارك وتعالى أغلبهم ما شكر الله على هذه النعمة ما شكر الله تعالى على هذه ف فستف... فبدل حالهم من الطعام إلى الجوع ومن الخضراء إلى اليابسة نعم أيها الإخوة ولذلك يقول تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قال ابن كثير وغيره هذه في أهل مكة والعبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله لم يعترفوا بفضل المنعم تبارك وتعالى ولم يشكروه ولم يعبدوه كما أراد جل وعلا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وكان هذا نتيجة ماذا نتيجة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أن كفروا به وآذوه وعذبوا أصحابه وسخروا منه وردوا دعوته الصادقة دعا عليهم فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف سنين جدب وقحط وقلة خيرات فكاد أن يهلكوا من الجوع فجاءوا إليه قالوا يا محمد ادعو الله لنا نحن مؤمنون فدع النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولكن ما أخصبت أرضهم أخصبت تباله وجرش باليمن ومن تبال وجرش صارت الأرزاق تأتي من اليمن بفضل دعوة محمد عليه الصلاة والسلام الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ثم انظر إلى قوله تعالى وآمنهم من خوف أي خوف؟ الخوف من أصحاب الفيل الذين دمرهم الله تبارك وتعالى كما سنسمع في المحاضرة المقبلة بإذن الله الخوف الذي يلقاه كل مسافر في الجزيرة العربية من جراء قطع الطريق ومن قطاع الطرق هذا أمنهم الله عز وجل من هذا الخوف ودفع عنهم هذه النقم لماذا؟ لأنهم سكان حرم الله ومجاوروا بيته الحرام فإذا ما اعترضهم أحد كما قلت لكم آنفا قالوا نحن اهل مكة فانصرفوا عنهم وكفوا أيديهم عنهم بل ربما أعطوهم وأهدوهم الهدايا وعطائهم من الطعام والشراب وآمنهم من خوف والذي يلاحظ كما قال بعض أهل العلم أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين هاتين النعمتين نعمة الإطعام من الجوع والأمن من الخوف لأنهما نعمتان إذا انفصلت إحداهما عن الأخرى لم تعد للحياة لذة فلا حياة مع جوع ولا حياة مع خوف فقد يكون الإنسان شبعانا غير جائعا لكنه خائف خائف خائف من عدوه خائف من الحرب خائف من الاعتداء عليه فحينئذ لا يهنأ لا بطعام ولا بشراب ولم يعد لهذا الطعام أو الشراب لذة وكذلك قد يكون الإنسان في أمن وأمان لكنه جائع فقير فكذلك لا تستقر حياته فلا تستقر حيات الناس إلا بهاتين النعمتين الإطعام من الجوع والأمن من الخوف أولم نمكن لهم حرما آمن يجب إليه ثمرة كل شيء أولم نجعل لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرة تنظر نعمة الأمن ونعمة إيش نعمة الإطعام والأرزاق نعمتان لا يمكن أبدا أن تنفصل إذا ما أراد الإنسان أن يستقر وأن يسعد في هذه الحياة فإذا من فصلت إحداهم عن الأخرى وقعت البلبلة ولم يسعد العبد في حياته ولم يهنأ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إنك أن تسافر فتخترق الفيافية والقفار لتهزك, لتهزك المهاد وتحطك الوهاد وتشق البحار والأبرار وأنت آمن على نفسك لا من على دينك وعلى عرضك وعلى مالك لهي والله من أجل النعم من أجل النعم علينا وكم من بلد في هذا العصر قد فقد نعمة الأمن والأمان كم من بلد لا يستطيع الإنسان أن يخرج فيه إذا ما غابت الشمس خوفا من أن تخترق رأسه رصاصة أو أن يسقط عليه صاروخ من بلد لا يستطيع الإنسان أن يأمن فيه على نفسه في عبادة ربه عز وجل لا يستطيع أن يتعبد الله كما أراد الله جل وعلا لأنه يخاف على نفسه لتسلط الأعداء عليه فنعمة الأمن والأمان من أجل نعم الله على عباده الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فكفرت قريش بربها إلا من رحم الله تبارك وتعالى إذن هذه النعم ينبغي أن تقابل بماذا ينبغي أن تقابل بالشكر والشكر سبب للزيادة قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولكن بعض الناس اغترى بما هو عليه من المعاصي وبهذه النعم التي أغدقت عليه إغداقا وبهذه الآلاء التي يتقلب فيها في ليله ونهاره فظن أنه على شيء وظن أن الله تعالى يحبه وظن أنه ما أتي هذه النعم إلا لأنه يستحقها كما قال قارون لقومه إنما أوتيته على علم عندي أنا عارف أحسن وأنا ما أتن إلى هذه الكنوز إلا لأن الله يحبني كثير من الناس اغتروا وهذه والله نعم أراد الله تعالى استدراجهم بها اسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو على معصيته فاعلم أنه استدراج اعلم أنه استدراج إذا رايت عرضا عاصيا يتقلب في أنواع النعم والآلاء سيارة فخمة قصر مشيد بل قصور مشيدة سيارات شركات نساء حسنيات أموال طائلة اعلم أن الله يريد أن يستدرج هؤلاء وأستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي مثين إذا رأيت الله تعالى يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رأيت, إذا رأيت الله يغطي العبدة ما يحب من الدنيا وهو على معصية فاعلم أنه استدراج ثم تلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وكان المتوقع أنهم لما نسوا ما ذكروا به من المواعظ ومن الدين وأوامر الله أن تنزل عليهم حجارة من السماء لكن قال لا هو يكفر وأنا نعطيه هو يفسق وأنا أعطيه هو يفجر وأنا أعطيه يترك الصلاة وأنا أعطيه يأخذ لأن الدنيا لا تسوى شيء عند الله لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة جناح ذبابة ما أعطى منها كافرا شربة ماء لا تعدل شيء جيفة منتنة عند خالقها اسمها للآية فلما نسوا ما ذكروا به عذبناهم خسفنا بهم الأرض لا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تدخل للسوبر ماركت تجد جميع الخيرات التفاح خمس أنواع المرتقال عشر أنواع الملابس الملاهي الآلات الخيرات فتح الله هذه الأبواب فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغد فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أيها العاصي يا من تعص الله وبطنك ملآن يا من تعص الله وجيبك مملؤ بالأموال يا من تعص الله وأنت تركب أفخم المراكب وتسكن أفخم المساكن ما أراد الله بك خيرا الله يستدرجك الله سيأخذك إليه أخذ عزيز مقتدر والله هذه الأموال لا تسوي شيئا عند ربك إن الله يمهل ولا يهم يمل للظالم جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل للظالم يمل له يعصي ولا تأتي عقوبة يفجر ولا يأتي عذاب فيظن الإنسان أنه على خير حتى ينسى الخالق وناسي أصلا إن الله تعالى ليملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم تلى النبي قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة انظر بينما أقوام في فجورهم في فواحشهم في فنادقهم على ضفاف شواطئهم في مسابحهم في خمورهم يتلذذون بالزنا ويتمتعون باللواق ويأكلون كل ما تلذ البطن وتشتهي العين بينما هم كذلك وفي لحظة كأن شيئا لم يكن بأمر الذي يقول كن فيكون لحظة واحدة وإذ بالبحار تفيض وإذ بالأرض تتزلزل وإذ بالسماء ترعد وتزبت إنه أمر الله اخترت بعض البلاد حيث أنهم طغوا وبغوا وظنوا أنهم على خير وأنهم على شيء لكن النقمة آتية والله سوف يدخلون إلى متاح في التاريخ سوف يدخلون إلى متاح التاريخ وسوف يسبهم التاريخ ويلعنهم ويكفل عليهم نعم ولا أخص بذلك البلاد الغير العربية بل كثير حتى من البلاد العربية ظنوا أنهم على خير الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ينبغي أن تقابل النعم بالشكر يقول ابن المبارك رحمه الله وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وصنها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وهذا للأفراد والمجتمعات يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الذي أطعمهم من جوة وآمنهم من خوف إن نعم الله علينا كثيرة ولا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إن هذه السورة على وجازتها كما سمعتم تضمنت كل هذه المعاني وزيادة فإنما هي والله ومغات وخواطر مستنبطة من هذه الآيات الكريمة ونعتمد فيها على الآثار الصحيحة والأخبار الموثوقة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلمائنا تضمنت هذه السورة وجوها من البديع والبيان وهي الفوائد البلاغية أول فائدة الطباق فالطباق عند علماء البلاغة أن يذكر الشيء ويذكر ضده فهنا أنظروا ماذا ذكر في هذه السورة ذكر الجوع والإطعام والأمن والخوف والشتاء والصيف وهذا يسمى بالطباق الفائدة الثانية اللغوية الإضافة التي يراد بها التشريف والتكريم حينما أضاف الله البيت إلى نفسه فقال فليعبدوا رب هذا البيت الفائدة الثالثة اللغوية تقديم ما حقه التأخير لأن الأصل فليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش بسبب ايش هذا الائتلاف فليعبد رب هذا البيت وهذا يفيد الحصر ما. من من حقه التأخير يفيد الحصر والله عز وجل قدم ذلك قدم هذه الآية في قريش من أجل أن يتذكر الناس نعمة الله أن يتذكر قريش نعمة الله عليهم الفائدة الرابعة البلاغية التنكير في قوله تعالى أطعمهم من جوع آمنهم من خوف مقل من الجوع والخوف قال من جوع قال العلماء وأسلوب التنكير يفيد البلاغة كأنه قال من جوع شديد وخوف عظيم وسبحان منزل القرآن النعم نوعاء إما جلب منفعه أو دفع مضره سورة الفيل ذكرت فيها دفع النقمة والمضرة وسورة قريش ذكرت فيها جلب منفع فلا إله إلا الله كما أن هذه السورة الكريمة تضمنت العديد من الفوائض أول فائدة مكانة قريش عند الله مكانة قريش عند الله عز وجل فإن لقريش مكانة عند ربها كيف لا وقد اصطفى أكرم الخلق وأحب الخلق إليه من هذه القبيلة وأنزل أحسن كتاب بلغة هؤلاء وسما سورة كاملة في كتابه باسمه وأهلك أصحاب الفيل وهم مشركون وأهلكهم لأجلهم فدل ذلك على مكانة هذه القبيلة فلا جزء سبها بعض الناس يخطئ قل فلان كافر كالقريش قر... ك... لا تقول هذا لا تقل هذا لان قريشا لم تكفر كلها عمر بن الخطاب من اي ها ومصعب بن عمير وابو بكر الصديق الص... وابن مسعود وغيرهم كلهم من قريش فهم ساده الناس واشراف الناس نسبا وشرفا واطهر الناس لكن لا يلزم من هذا أن يؤمنوا جميعا فلقد حقت كلمة العذاب على بعضهم مكانة قريش عند الله عز وجل ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى دائما ما يذكرنا بنعمه وألائه علينا لأن الإنسان كثير النسيان كثير النسيان ينسى فإحتاج لأن يذكر تارة من تارة إلى أخرى بهذه النعم ويتفرع على ذلك أن الداعية والخطيبة والوجيهة في الأمة ينبغى أن يذكر الناس بنعم الله عليه. لأن هذا أسلوب قرآني لأن كثرة النعم وعدم تذكرها تسبب قسوة القلب فإذا تذكر الإنسان نعمة الله عليه نعم اعترف بفضل الخالق ثم إنه يحسن حينما نذكر بنعمة الله أن نتكلم عن شكرها ويحسن بنا أيضا أن نتكلم عن ضدها لأن الأشياء تعرف بضدها فإذا تكلمت عن نعمة السيارات أذكر مثلا الناس الذين حرموها إذا تكلمت عن نعمة البصر أذكر العميان إذا تكلمت عن نعمة الصحة أذكر المرضى وهكذا لأن هذه النعم لا يتبين الإنسان قيمتها إلا إذا فقدها هذا السن الذي نقطع به هذا اللسان الذي نتكلم به لو أصيب عافانا الله وإياكم نتبين فضل الله عليك بأن تخرج لك حبه أو بثرة فيه أو في طرفه سن يقتلع لا تستطيع أن تنام الليل آه. حينئذ تتذكر هذه النعمة تذكر النعم الله عليك بفقدانها تمشي كل يوم إلى المسجد بالسيارة إذا ما حصل فيها عطب وتعطلت عن الصلاة أو أتيت على قدميك أو أخذت المواصلات تذكر نعمة الله تقول والله أنا كنت في نعمة تذكر نعمة الله عليك وعلى هذا فقس هذه الحياة أيضا نعمة وهبة من الله إذا ميت تذكر هذه نعمة تقول كنت حي كانت لي فرصة في أن أعمل الصالحات وأترك المحرمات ليش, مف... ليش فرط وعلى هذا فقس وهذا أخذناه تفريعا من قوله لإلاف قريش لأن الله يذكر قريشا بهذه النعمة ويستفاد من هذه السورة جواز الارتحال لطلب الرزق إلى البلدان لأن الله أقر قريشا على ذلك ما أنكر عليهم فيجوز أن يرحل الإنسان إلى شرق الأرض أو غير غربها من أجل هاش التكسب والبيع والشراء والأخذ والعطاء على وجه مباح. ويستفاد من هذه السورة جواز الارتحال في كل وقت يناسب الإنسان سواء كان ذلك في الشتاء أو في الصيف ويأخذ منه أيضا جواز الانتقال من المكان البارد إلى المأغان الدافئ إذا طلب الإنسان الدفء والانتقال من المكان الحار إلى المكان البارد إذا فر الإنسان من السمو وهذا لا يلام الإنسان عليه وليس هذا من الفرار من قدر الله سبحانه أو الجزع على ما قسم الله له أبدا هذا أمر طبيعي وقد جبل العبد عليه ولذلك قال تعالى وجعل لكم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ما ضعن شيارا في ضده قلنا يعني سفركم يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافره ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتعا الى حين والله جعل لكم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من, من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم لا يلام الإنسان أن يلبس ثيابا صوفية حتى يدفع البرد ولا أن يلبس ثيابا خفيفة إن كان رجلا في الشارع من أجل أن يقلل حرارة الشمس لا يلام على هذا رحلة الشتاء والصيف ويستفاد من هذه السورة الكريمة أن الإنسان عليه أن يصرف العبادة إلى الله وحده فالمنعم هو المستحق للعبادة لأنه هو الذي خلق ورزق وأنعم فمن الظلم والغباوة والحماقة أن تصرف العبادة إلى غيره وينبغي أيضا الاعتراف بفضله فأنت أيها العامل عند هذه الشركة هذه الشركة وصاحب الشركة سبب فقط وأنت أيتها المرأة ينفق زوجك عليك ولكن الرب هو الذي يطعمك في الحقيقة لأن الله جعله سببا وهل ماتت الأرامل حينما مات أزواجه أبدا هل ماتت الأرامل جوعا أبدا هل مات اليتيم جوعا حينما مات أبوه إذن كما قال ربنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستوداعها كل في كتاب مبين انا أركز على هذا الحديث بسبب هذا النمط الذي نعيش فيه بعض الناس يحسب للمشوار ثلاثين أربعين سنة تقاعد يبدأ ستين كم أخذ اليوم وقت التقاعد كم شيء يمشي هكذا وشيء يحسب يحسب ولا يثبت إلا حساب الله جل وعلا من الذي قالك أنك ستتصل إلى سنة تقاعد من الذي أخبرك لا نقول أترك العمل أبدا لا نقول أترك تكسب المال يا مال واكسب المال من المباح وأنفق على نفسك وعلى أهلك بغير إصراف ولا مخيلة واذكر نعمة الله عليك وأدي حق الفقراء والمساكين لكن أن يظل الإنسان موسوسا دائما مصاب بالهلوسة والوسوسة عن الرزق خاف عن الرزق لا لا تخاف الله عز وجل ضمن الرزق لا تخشى بعض الناس هذه المسألة تحتاج إلى تفريع محاضرة كاملة يضطر إلى أن يفعل الحرام للرزق ليضمن الرزق يدلس يختلس حتى يضمن الرزق يجبر أولاده على أن يعملوا في محرق حتى يضمن الرزق لا يصلون من أجل أن يضمن الرزق لا تصلي مع الجماعة في المسجد عندك الامتحانات الرزق مستقبل الوظيفة المهنة صحيح أم لا كل هذا نتيجة سوء الظن بالله والله تعالى ما من واحد فينا الآن إلا كتب الله تعالى رزقه وأجله كتب الله لك كم ستأكل من خبزه فمست تأكل من فولة ومن حبة أرز ومن شربة ماء والله لن تخرج من الدنيا حتى تستوفي حقك ولن تزيد حبة أرز نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا انتهى ويستفاد من هذه السورة عظمة البيت الحرام عند ربه لأن الله أضافه إلى نفسه في القرآن طاهر بيتي فليعبد رب, رب هذا البيت هذا يدلك على أي شيء على عظمة هذه الكعبة المشرفة زاده الله تشريفا وتكريما ويدلك على عناية الله بها ويستفاد منه أيضا أن مجاورتها يحصل العبد البركة بذلك يحصل العبد من البركة بذلك بمجاورته لها لأن الله دفع النقم عن أهلها بسبب أعدائهم وجلب النعم فهذا يدلك على بركة هذا المكان فهو بيت مبارك ومكان مبارك ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل هو المطعم من الجوع دون غيره وأما بقية الأمور التي تراها من حولك فهي مجرد أسباب فقط من الذي أروى هاجر وابنها ألم تكن في وعد غير في سر من إنه الله جل شأنه يقول للشيء كن فيكون. من الصحابية التي هاجرت وهي الصائمة تذكرون اسمها أمها نئلة او ام سريت نعم هاجرتها يا صائمه فكاد عن هاجرت الى الله ورسوله تركت الزوج والبيت والمال والمعون والحلي تركت كل هذا مهاجره من مكه عرفتوا من مكه من ذهبنا في المكيفات الله المستعان صحراء قاتله امره تخرج وحده فارره بدينها بتوحيدها مساله الهجره ليست بسهله فانقطع عنها الرزق نفذ الماء ونفذ الطعام قامت تصلي فأنزل الله عز وجل له رزقا ماء عذبا زلالا فشربت منه وأكلت من عند الله جل وعلا كرامة لكن لمن؟ للمتقين الصالحين فالله تعالى هو المطعم من الجوع الذي أطعمهم من جوع ويستفاد من هذه السورة أن الجوع شر الجوع شر لا شك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه كان من أدعيته المأثور اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع جاع كثيرا صلى الله عليه وسلم جاع كان يربط الحجار على بطنه من القرقرة يدخل بطنه من شدة الجوع تلتصق أمعاؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم ويربط الحجارة وترى الحجارة مربوطة فوق القميص هكذا الناس ينظرون يتعجبون يقول سبحان الله وهو لو سأل الله تعالى أن يحول له جبال مكة والمدينة ذهبا وفضل حولها له لكن قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أبو هريرة سقط مغشيا عليه من الجوع ما من نبالي استاذه سلجعله يتلوأ كالميت جاء الصحابة وضمئوا أيضا يقول عمر في غزو التبوك خرجنا في غزو التبوك فأصابنا حر شديد وإذا قال العربي بن الجزيرة حر شديد فهو حر شديد يقول عمر رضي الله عنه فأصابنا حر شديد حتى كاد عنقي أن ينقطع من الحر فنحرت بعيري فاعتصرت فرثة وشرفته رضي الله عنه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولكن جوع الدنيا يهون وضمأ الدنيا يهون لكن جوع الآخرة هو الذي لا شبع له وعطش الآخرة هو الذي لا ري له أبدا والله عز وجل يلقي على أهل النار الجوع كما جاء في الأثار يلقي عليهم الجوع يجوعون جوعا شديدا ويضمؤون ضمأا عظيما فإذا ما جاعوا يقولوا انطلقوا بنا إلى الطعام فلا يجدون إلا الغسلين ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين شوك دوع من أنواع الشوك والعياذ بالله يمزق الفم ويمزق الأمعاء ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون يجعون فلا يجدون إلا الزقوم أمامهم وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه والذي نفس بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه نعوذ بالله منها. يجوعون فلا يجدون إلا هذه الشجرة التي أصلها وجذعها في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم حتى استهزأ أهل مك كيف تخرج شجرة في النار والنار تأكل كل شيء قال يا محمد أخبر هؤلاء أن هذه الشجرة تخرج في النار وتتغذى من النار وهي غذاء لأهل النار ألا يخرج نبات في قهر البحر المالح يخرج لما يخرج فالذي أخرجه يخرجه في النار إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون قال العلماء هذا من شدة جوعهم رغم بشاعتها يملؤون البطون من شدة الجوع فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص بالخمر والماء في الدنيا فاستسقوا ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم يرفع لهم الحميم الماء الذي اشتد غليانه ويستغيث يغاث بماء كالمهل أي الزيت الذي سود من شدة الغليان كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجه قبل أن يصل إلى الفم بأس الشراب وساءت مرتفقة هذا هو الجوع الحقيقي هذا هو الضمأ الحقيقي اسمع إلى قوله في سورة الواقعة فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون في سورة الواقعة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربا الهيم. إيش الهيم؟, الهيم قال العلماء هي الإبل العطاشة تعرف البعير أصبر حيوان على العطش تعرفون يبقى بالنصف الشهر والشهر في الصحراء يجوبها ويتغذى مما فوق ظهره لكن إذا عطشة ولذلك مضرب مثل هذا عند العرب يقول لك فلان ضمئ ضمع البعير خلاص ما عاد كل شيء ظلام عنده فشاربون شرب الهيم إذا أقبلت الإبل وهي عطاشة على موارد المياه لا تفهم شيء غير ابتعد بس حتى لا تعظدك فشاربون شرب الهي هكذا يشربون وهذا دليل على أي شيء على عظيم عطشهم نعوذ بالله الذي أطعمهم من جوع وهذه تسلية لمن ابتلي بالجوع من إخواننا المسلمين نقول لهم اصبروا والله عز وجل يجازيكم عن ذلك خير الجزاء وأوفره في الآخرة الذي أطعمهم من جوع إذن الجوع شر وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه في قوله وأعوذ بك من اللهم من يعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ولا يستعاذ إلا من شرف ويستفاد من هذه الشورة نعمة الطعام الذي بين أيدينا متى نعرف الجوع نحن نحن نأكل أربع مرات في اليوم بعض الأحيان خمسة ثمنا من يذهب أربع مرات لبيت الخلاء للتبرز البول عادي تبرز بس أربع مرات دائما الماكينة تشتغل الله المستعب نسى الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين في الوقت الذي لا يجد إخواننا في هذا العصر في هذه اللحظة من المسلمين من بات طاويا الآن والله الذي لا إله غيره في الهند بل حتى في المغرب العربي من الفقراء موجود ولا موجود موجود الذين هم في البوادي وفي القرنائية لا يعرفون الأكل ثلاث مرات وأربع مرات في اليوم في هذا العصر في هذه الأيام إذن هذه نعمة ينبغي أن تذكر فتشكر ولا يجوز أن تكفر نعمة الله عز وجل علينا بالطعام الذي أطعمهم من جوع ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى قد يطعم الكفار لأن القريش كانوا على الكفر وقد أطعمهم الله تعالى لأن الدنيا رخيصة عنده وهذا من رحمته سبحانه تصور لو أنه يقابل الكفر بالحرمان خلاص كل الكفار يموتون كلهم يسلمون بعد ذلك لكن لا سبحان من يكفر به ويرزقهم يكفر به وهو يرزقه سبحان الحليم والكريم والعظيم ويستفاد من هذه السورة أن الخوف أيضا شر شر على الإنسان نعوذ بالله من الخوف واسمع إلى قوله تعالى في الآية التي قرأناها منذ قليل وضرب الله مثلا قلية كانت آمنة مطمئنة آمن واطمئنان يقابله خوف وجوع فكفرت بأنه من الله فأذاقها الفئة السببية فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لباس الجوع والخوف انظر أعظمة القرآن وبلاغت كلام الله لباس الجوع جعل الله تعالى لهم الجوع لباسا واللباس يلازم جلد الإنسان ولا يكون منفصل يلازمهم دايما في جوع لباس الجوع والخوف ما قال جعل لهم جوعا خوفا خوفته لا لا لباس الجوع والخوف صار الجوع والخوف لباسا له دائما ملازم ليش لأنهم كفروا بأنعم الله ولكن هذا ليس دائما قد يستدرج كما قلنا في سنة الاستدراج وقد يعاقب بالكفر والنكران يستفاد منه إذن أن الخوف شر وأن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل الله تعالى الأمن والأمان ويستفاد منه أيضا أن الجوع أن, أن نعمة الرزق ونعمة الأمن من أجل النعم علينا بعد نعمة الإسلام فينبغي أن نحافظ عليها ولا يجوز أن نكفر بهاتين النعمتين وينبغي أن نسعى في المحافظة عليها ينبغي أن نسعى في المحافظة على نعمة الطعام والأرزاق ونعمة الأمن ولذلك يحرم على الإنسان أن يشوش على المسلمين لعن الله من غير معالم الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولعن الله من آوى محدثا وترويع المؤمن كقتله فهؤلاء الذين يخربون قد كفروا بهذه النعمة وساقوا الأمة الإسلامية وأمتهم وشعبهم ووطنهم إلى ما لا يعلمه إلا الله فنعمة الأمن ينبغي أن نحافظ عليها لأن, الإنسان إذا لأن الناس إذا أمنوا على أنفسهم ودينهم وأعراضهم وممتلكاتهم استقرت الحياة هل يمكن أن ندعو إلى الله ونحن في خوف؟ هل يمكن أن نأمر بالمعروف وننهى على المنكر ونحن في خوف ورعب؟ خلاص تتعطل جميع المصالح فليس من الحكمة بل من الحماقة بمكان زعزعة أمن البلاد وبث البلابل والقلاقل في الأمة بدعوة الأمر بالمعروف والنهى للمنكر والسعي في التغيير ليس هكذا تكون الأمور إذا ما أمننا ينبغى نبقى في هذا الأمر لأن هذا النعمة من نعمة الله علينا ويستفاد من هذه السورة المباركة أن, أن الإنسان عموما ينبغا يقابل جميع نعم الله تعالى بالشكر أي نعمة ومن ذلك نعمة الطعام والشراب ونعمة الأمر ويستفاد من هذه الصورة فائدة عظيمة جليلة تخصكم أنتم يا عمالنا بالخارج يا مسلمي أوروبا يا مسلمي أوروبا إنكم في نعم عظيم والله العظيم في نعم عظيم والله أنتم في نعم حرمها كثير من المسلمين في بلادها ابدأ بنعمة الرزق ورغد العيش وإغداق الأموال وتيسر العلاج نعمة تطبيق الإسلام والدعوة إلى الله وحضور مجالس الخير نعمة إقامة شعائر الله كالحج والعمرة كل سنة بل متى اشتهيت نعمة أداء الزكاة متى أردت هذه كلها نعم حرمها كثير من إخوانك في كثير من البقاع فهل تقابل هذه النعمة بالشكر أم بالكفر ينبغى أن تقابل بالشكر والاعتراف وأن يسأل الله دائما العبد أن يديمها علينا وأن لا يقلب نعمه نقما رحلة الشتاء والصيف انظر تجول ذهاب أهل مكة قريش من مكة إلى الشامة في الصيف لأنها بارجة وفي الشتاء لليمن لأنها حار ذكر الله بهذه النعمة تجوب قارة عجوزة أوروبية تكون من 25 دولة بطاقة بس بالقد لا تسأل البطاقة تجوبها للدعوة إلى الله لصلة الأرحام في أمن وأمع هل في من يتعرض لكم قلونا يا جماعة هل في من يتعرض لكم أبدا وأنتم تخالفونهم في الدين والعقيدة واللغة أليست هذه من نعم الله إياكم أيها الإخوة أن يسول الشيطان لأحدكم إثارة البلابل والقلاقل في مثل هذه البلاد إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ستر من أراد أن يقوض علينا أمننا تصور لا قدر الله وعافنا الله وإياكم لو أن بعض الهمجيين المتهورين يفعل عملية هو مسلم ويتلبس بها كما تعلمون النتيجة ماذا ستكون إذن نشكر هذه النعمة نعمة الله تبارك وتعالى علينا لأنه آمننا من الخوف ليس في بلادنا في بلاد غيرنا آمننا من خوف أخرج الآن من هذا المسجد على الساعة في ساعة متأخرة هل لك الإنسان وأنت بنبسك الذي يغير لبس أهل البلد الساعة الآن تشير للساعة التاسعة والربع ليلة هل فيه الآن مسجد في هذا الوقت في بلاد عربي مفتوح <تصفيق> <تصفيق> حتى الوتر ما تستطيع أن توت ربما طفه النور قال تفهم تفهم. نعمة الأمن والأمان هذه من نعم الله علينا هذا ما يظهر لي من الفوائد أيها الإخوة وأيتها الأخوات من هذه السورة المباركة ونسأل الله جل وعلا الذي وسعت رحمته كل شيء والذي عظمت قدرته أن يديم علينا النعم وأن يدفع عنا النقم والبلايا والمحن والفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم وأن يزجيكم خير الجزاء وأوفره قال هذا الحضور وهنيئ لكم بوضع الملائكة أجنحتها وبهذه الرحمات التي تنزلت ونسأل الله أن يثبت أجري وأجركم وأن يديم علينا هذه النعمة وهذه اللقاءات ما حيينا بمنه وكرمه